قول ربنا وإن لكم في الأنهام أي بهيمة الأنهام وما يسقى من لبنها وإن لكم في الأنهام لعبرة حتى نفقه معنا كلمة عبرة عندما نقول أن فلانا عبر الطريق أي تجاوزه من ناحية إلى ناحية وعندما يكون هناك نهر ويكون أحدنا في الشاطئ منه ثم يقال إن فلانا عبر النهر أي اجتازه إلى الناحية الأخرى هذا الجذر اللغوي والمعنى الحرفي لمعنى كلمة عبرة ما معنى وإن لكم في الأنعام لعبرة أن الإنسان يتأمل في خلق الله فإذا تأمل في خلق الله ساقه ذلك إلى الهداية ساقه ذلك إلى المعرفة بالرب تبارك وتعالى فيصبح كأن تأمله وتدبره وتفكره فيما خلق الله جل وعلا قد عبر به إلى أن يؤمن بالله ويزداد بالله علما ولهذا قيل تأمل في نبات الأرض وانظر إلى أثار ما خلق الملك عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيق على كثب الزبرجة شاهدات لأن الله ليس له شريك هذا المعنى قول الله جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة ثم جاء التفصيل أين مكمن العبرة الحق؟ قال ربنا نسقيكم ولم يقل تتخذون كما سيأتي فأسند الفعل وعلى وعلا لذاته العليا فالمعنى هنا أن هذه النعمة نعمة خالصة من الله لا تدخلها الصنعة الإنسانية ليس لبني آدم يد فيها نسقيكم مما في بطونه أي مما في بطون أنعام فمما أصلها من زائد ما الموصولة فمن حرف جر وما الاسم الموصول أي نسقيكم من الذي في بطونه نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم اللبن يتكون في جوف بهيمة الأنعام ثلاثة الفرث والدم واللبن ثم بقدرة العري الأعلى يذهب الفرث إلى المخرج والدم إلى العروق واللبن إلى الضروح يذهب الفرث إلى المخرج ويذهب الدم إلى العروق ويذهب اللبن إلى الضروع واللبن رغم أنه خرج من بين فرث ودم إلا إن أنه لا يأخذ ولا يكتسب من الدم لونه فالدم أحمر واللبن يخرج بياضا ولا يخذ من الفرث رائحته الكريهة ولهذا أسند الله هذا العمل الجليل المحكم الصنعة إلى ذاته العلية فقال جل وعلا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا خالصا لم تشبه شائبة الدم ولا رائحة الفنس سائغا للشاربين قال أهل العلم قد يغص الإنسان بالماء لكنه لا يغص باللبن لكنه لا يغص باللبن لأن الله قال وقوله الحق وهو أصدق القائلين سائغا للشاربين